المعجزات الواضحات الدالة على نبوته كأحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وايدناه بجبريل عليه السلام تقوية له على القيام بأمر الله تعالى ولو شاء ما اقتتل الذين جاءوا من بعد الرسل من بعد ما جاءتهم الآيات الواضحة ولكن اختلقوا فانقسموا فمنهم من آمن بالله ومنهم من كفر به

الله لا اله إلا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم

وهو موضع قدم الرب بالسماوات والأرض على ساعتها وعظمها ولا يثقله أو يشق عليه شفظهما وهو العلي في ذاته وصفاته العظيم في ملكه وسلطانه لا إفراء بالدين قد من الغيب فمن ينمر بالطابر

لا إكراه لأحد على الدخول في دين الإسلام لأنه الدين الحق البين فلا حاجة به إلى إكراه أحد عليه قد تميز الرشد من الضلال فمن يكفر بكل ما يعبد من دون الله ويتبرأ منها ويؤمن بالله وحده فقد استمسك من الدين بأقوى سبب لا ينقطع للنجاه يوم القيامة والله سميع لأقوال عباده، عليم بأفعالهم وسيجازيهم عليها

فوائد من الآيات أولا أن الله تعالى قد فاضل بين رسله وأنبيائه بعلمه وحكمته سبحانه

ثانيا اثبات صفة الكلام لله تعالى على ما يليق بجلاله وأنه تعالى قد كلم بعض رسله, رسله كموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام ثالثا الإيمان والهدى والكفر والضلال كلها بمشيئة الله وتقديره فله تعالى الحكمه البالغة ولو شاء لهدى الخلق جميعا رابعا آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله لما تضمنته من الله وألوهية

وبيان أوصافه عز وجل خامسا اتباع الإسلام والدخول فيه يجب أن يكون عرضا وقبول فلا إكراه في دين الله تعالى سادسا الاستمساك بكتاب الله وسنة رسوله أعظم وسيلة للسعادة في الدنيا والفوز في الآخرة

الله يتولى الذين آمنوا به يوفقهم وينصرهم ويخرجهم من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم والذين كفروا أولياؤهم الشيطان وأعوانه الذين زينوا لهم الكفر فأخرجوهم من نور الإيمان والعلم إلى ظلمات الكفر والجهل اولئك أصحاب النار هم فيها ماكثون أبدا ولما ذكر الله الفريقين ضرب مثالين على الفريقين فقال

أنت وإلى الذي حاز إبراهيم في ربه أن آداء الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحفي ويمنج قال أنا أحيي وأمير قال إبراهيم الله يأتي الشمس من المشرح فأتي

ألم تعلم أيها النبي جرأة الطاغية الذي جادل إبراهيم عليه السلام في ربوبية الله وتوحيده وقد وقع منه ذلك لأن الله آتاه الملك فطغاه فبين له إبراهيم صفات ربه قائلا ربي الذي يحيي الخلائق ويميتها قال الطاغية عنادا أنا أحيي وأميت بأن أقتل من أشاء وأعفو عن من أشاء

فأتاه إبراهيم عليه السلام بحجة أخرى أعظم قال له إن ربي الذي أعبده يأتي بالشمس من المشرق فأت بها أنت من جهة المغرب فما كان من الطاغية إلا أن تحير وانقطع وهلب من قوة الحجة والله لا يوفق الظالمين لسلوك سبيله لظلمهم وطغيانهم

علمت مثل الذي مر على قرية سقطت سقوفها وتهدمت جدرانها وهلك سكانها فأصبحت موحشة مطفرة قال هذا الرجل متعجبا كيف يحيي الله أهل هذه القرية بعد موتها فأماته الله مدة مئة عام

أعظم أسباب الطغيان الغرور بالقوة والسلطان حتى يعمل مرء عن حقيقة حاله ثالثا مشروعية مناظرة أهل الباطل لبيان الحق وكشف ضلالهم عن الهدى رابعا عظم قدرة الله تعالى فلا يعجزه شيء ومن ذلك إحياء الموتى قال

واذكر أيها النبي حين قال إبراهيم عليه السلام يا ربي أرني ببصري كيف يكون أشياء الموتى قال له الله أولم تؤمن بهذا الأمر قال إبراهيم بلى قد آمنت ولكن زيادة في طؤمانينة قلبي فأمره الله وقال له خذ أربعة من الطير

فاضممهن إليك وقطعهن ثم جعل على كل جبل من الجبال التي حولك جزءا منهن ثم نادهن ياتينك سعيا مسرعات قد عادت إليهن الحياة واعلم يا إبراهيم أن الله عزيز في ملكه حكيم في أمره وشرعه

والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل ثواب المؤمنين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة يضعها الزارع في أرض طيبة فتنبت سبع سنابل في كل سنبلة منها مئة حبة والله يضاعف الثواب لمن يشاء من عباده فيعطيهم اجرهم دون حساب والله واسع الفضل والعطاء

عليم بمن يستحق المضاعفه الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يخدعون انفقوا منه ولا اذلهم اجرهم عن ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يبذلون اموالهم في طاعه الله ومرضاته

قول كريم تدخل به السرور على قلب مؤمن وعفو عمن عم أساء إليك أفضل من صدقة يتبعها إذاء بالمن على المتصدق عليه والله غني عن عباده حليم لا يعاجلهم بالعقوبة

فوائد من الآيات أولا مرافب الإيمان بالله ومنازل اليقين به متفاوتة لا حد لها وكلما ازداد العبد نظرا في آيات الله الشرعية والكونية زاد ايمانا ويقينا

ثانيا بعث الله تعالى للخلق بعد موتهم دليل ظاهر على كمال قدرته وتمام عظمته سبحانه ثالثا فضل الإنفاق في سبيل الله وعظم ثوابه إذا صاحبته النية الصالحة ولم يلحقه أذى ولا منه رابعا من أحسن ما يقدمه المرء للناس

حسن الخلق من قول وفعل حسن وعفو عن مسيء خامسا المن بالصدقه على الناس وإيذائهم بها محبط لثوابها مذهب لفضلها

ومثل المؤمنين الذين يبذلون أموالهم طلبا لرضوان الله مطمئنة أنفسهم بصدق وعد الله غير مكره

به حال المنفق ما له رياء فقال

يا الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله

أنفقوا من المال الحلال الطيب الذي كسبتموه وأنفقوا مما أخرجنا لكم من نبات الأرض ولا تعمدوا إلى الرديء منه فتنفقونه ولو أعطي لكم ما أخذتموه إلا إذا تغاضيتم مكرهين على رداءته فكذلك ترضون لله ما لا ترضون لأنفسكم وعلموا أن الله غني عن نفقاتكم محمود في ذاته وأفعاله ولما أمرهم بإنفاق الطيب حذرهم من كيد الشيطان

ووساوسه فقال الشيطان يا عيون

الشيطان يخوفكم من الفقر ويحثكم على البخل ويدعوكم إلى ارتكاب الآثام والمعاصي والله يعذكم مغفرة عظيمة لذنوبكم ورزقا واسعا والله واسع الفضل عليم بأحوال عباده يؤتي الحكمة من يشاء ومن

يؤت السداد في القول والإصابة في العمل من يشاء من عباده ومن يؤتى ذلك فقد أعطي خيرا كثيرا وما يتذكر ويتعظ بآيات الله إلا أصحاب العقول الكاملة التي تستضيء بنوره وتهتدي بهديه فوائد من الآيات أولا المؤمنون بالله تعالى حقا واثقون من وعد الله وثوابه فهم ينفقون أموالهم ويبذلون بلا خوف ولا حزن

ثانيا من فضل الله وإحسانه أن يبارك فيما يبذله المؤمنون إذا كان بإخلاص له تعالى ثالثا المؤمن واثق بالله فلا يلتفت إلى وساوس الشيطان التي يحاول بها أن يمنعه من البذل والإنفاق كالتخويف بالفقر والحاجه رابعا أعظم الناس خساره من يرائي بعمله الناس لأنه ليس له من ثواب على عمله إلا مدحهم وثناؤهم

وما أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَلَوْتٌ مِنْ نَجْرٍ فِإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا الْغَالِينَ مِنْ أَنْصُرَا وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ كَانَتْ أَوْ كَثِيرَةً ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ أَوْ التزمتم فعل طاعة لله من عند أنفسكم لم تكلفوا بها فإن الله يعلم ذلك كله فلا

يضيع, يضيع عنده شيء منه وسيجاذيكم عليه أعظم الجزاء وما للظالمين المانعين لما يجب عليهم المعتدين لحدود الله من أنصار يدفعون عنهم عذاب يوم القيامة إِنَّ تُبَدُوا الصَّلَى خَالِفًا عِمَّاهِ

من خير فإن الله إجعلوها للفقراء الذين منعهم الجهاد في سبيل الله من السفر طلبا للرزق

يظنهم الجاهل بحالهم أغنياء لتعففهم عن السؤال ويعرفهم المطلع عليهم بعلاماتهم من الحاجة الظاهرة على أجسامهم وثيابهم ومن صفاتهم أنهم ليسوا كسائل الفقراء الذين يسألون الناس ملحين في مسألتهم وما تنفقوا من خير ومال فإن الله به عليم وسيجازيكم عليه أعظم الجزاء الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار

فوائد من الآيات أولا لا يخفى على الله تعالى ما يبذله المؤمنون من خير فهو مطلع عليه وسيجزي المخلصين أعظم الجزاء وأكرمه ثانيا إذا أخلص المؤمن في نفقاته وصدقاته فلا حرج عليه في إظهارها وإخفائها وإن كان الإخفاء وأعظم اجرا وثوابا ثالثا دعوة المؤمنين إلى الالتفات والعناية بالمحتاجين الذين تمنعهم العفة من إظهار حالهم وسؤال الناس

ما رغب تعالى في الانفاق في سبيله لما فيه من التعاون والتكافل بين المسلمين حذر مما يناقض ذلك وهو الربا فقال الذين ياكلون الربا لا يقومون الآية الذين يأخذون الربا لا يقومون يوم القيامة من قبورهم إلا مثل ما يقوم الذي به مس من الشيطان

فيقوم من قبره يخبط كما يخبط من به صرع في قيامه وسقوطه ذلك بسبب أنهم استحلوا أكل الربا ولم يفرقوا بين الربا وبين ما أحل الله من مكاسب البيع فقالوا إنما البيع مثل الربا في كونه حلالا فكل منهما يؤدي إلى زيادة المال ونمائه فرد الله عليهم وابطل قياسهم وأكذبهم وبين أنه تعالى أحل البيع لما فيه من نفع عام وخاص

الخلود في النار المقصود به البقاء الطويل فيها فإن الخلود الدائم فيها لا يكون الا للكفار اما اهل التوحيد فلا يخلدون فيها ولما ذكر الله الإنفاق في سبيله واخذ الربا بين الفرق وأخذ الربا بين الفرق بينهما في الجزاء فقال

وإن كان من تطالبونه بالدين معسرا لا يجد سداد دينه فأخروا مطالبته إلى أن يتيسر له المال ويجد ما, يقضي ويجد ما يقضي به الدين وأنت تصدق عليه بترك المطالبة بالدين أو إسقاط بعضه عنه خير لكم إن كنتم تعلمون فضل ذلك عند الله تعالى واتقوا <تصفيق> من ترجعون الله

ثالثا فضل الصبر على المعسر والتخفيف عنه بالتصدق عليه ببعض الدين أو كله

واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين

بالله واتبعوا رسوله إذا تعاملتم بالدين بأن داين بعضكم بعضا إلى مدة محددة فاكتبوا ذلك الدين وليكتب بينكم كاتب بالحق والإنصاف الموافق للشرب ولا يمتنع الكاتب أن يكتب الدين بما يوافق ما علمه الله من الكتابة بالعدل فليكتب ما يمليه الذي عليه الحق

بأن تمتثلوا ما أمركم به وتجتنبوا ما نهاكم عنه ويعلمكم الله ما فيه صلاح دنياكم آخرتكم والله بكل شيء عليم فلا يخفى عليه شيء فوائد من الآيات أولا مشروعية توثيق الدين

وسائر المعاملات المالية دفعا للاختلاف والتنازع ثانيا وجوب تسمية الأجل في جميع المداينات وأنواع الإجارات ثالثا ثبوت الولاية, الولاية على القاصرين إما بسبب عجزهم

أو ضعف عقلهم أو صغر سنهم رابعا مشروعية الإشهاد على الإقرار بالديون والحقوق خامسا أن من تمام الكتابة والعدل فيها أن يحسن الكاتب الإنشاء والألفاظ المعتبرة في كل معاملة بحسبها سادسا لا يجوز الإضرار بأحد بسبب توثيق الحقوق وكتابتها لا من جهة أصحاب الحقوق ولا من جهة من يكتبه ويشهد عليه. <تصفيق>

بعضاً من أمانته ربك الشهادة وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

مسافرين ولم تجدوا كاتبا يكتب لكم وثيقة الدين فيكفي أن يعطي الذي عليه الحق رهنا يقبضه صاحب الحق يكون ضمانا لحقه إلى أن يقضي المدين ما عليه من دين فإن وثق بعضكم ببعض لم تلزم كتابة ولا إشهاد ولا رهن ويكون الدين حينئذ أمانة في ذمة المدين يجب عليه أداءه لدائنه وعليه أن يتقي الله في هذه الأمانة فلا ينكر منها شيئا فإن أنكرك

كان على من شهد المعاملة أن يؤدي الشهادة ولا يجوز له أن يكتمها ومن يكتمها فإن قلبه قلب فاجر والله بما تعملون عليهم لا يخفى عليه شيء وسيجازيكم على أعمالكم إلا إما في <تصفيق> السماعة وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم

آمن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم

فإن مرجعنا اليك وحدك في كل شؤوننا لا يقلق الله لها ما وعليها ما ربنا لا تؤخرنا ربنا

لا يكلف الله نفسا إلا ما تطيق من الأعمال لأن دين الله مبني على اليسر فلا مشقة فيه

وتجاوز عن ذنوبنا واغفر لنا وارحمنا بفضلك أنت ولينا وناصرنا فانصرنا على القوم الكافرين فوائد من الآيات أولا جواز أخذ الرهن لضمان الحقوق في حال عدم القدرة على توثيق الحق إلا إذا وثق المتعاملون بعضهم ببعض ثانيا حرمة كتمان الشهادة وإثم من يكتمها ولا يؤديها

ثالثا كمال علم الله تعالى والطلاعه على خلقه وقدرته التامة على حسابهم على ما من أعمال رابعا في الآية تقرير لأركان الإيمان وبيان لأصوله خامسا قام هذا الدين على اليسر ورفع الحرج والمشقة عن العباد فلا يكلفهم الله إلا ما يطيقون ولا يحاسبهم على ما لا يستطيعون بسم الله الرحمن الرحيم

سورة آل عمران مدنية. مقصد السورة الثبات على الإسلام بعد كماله وبيانه ورد ورد شبهات أهل الكتاب وخاصة النصارى. التفسير هي سورة مدنية. سميت سورة آل عمران لذكر آل عمران فيها في الآية رقم 33 من السورة.

من قبل مدى

عليك أيها النبي

على ما يوافق مذاهبهم الفاسدة ولا يعلم حقيقة معاني هذه الآيات وعاقبتها التي تؤول إليها إلا الله والراسفون في العلم المتمكنون منه يقولون آمنا بالقرآن كله لأنه, لأنه كله من عند ربنا ويفسرون المتشابه بما أحكم منه وما يتذكر ويتعظ إلا أصحاب العقول السليمة

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا

ربنا إنك سترجع الناس جميعا إليك لحسابهم في يوم لا شك فيه فهو آت لا محالة إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد فوائد من الآيات أولا أقام الله الحجة وقطع العذر عن الخلق بأرسال الرسل وإنزال الكتب التي تهدي للحق وتحذر من الباطل ثانيا كمال علم الله تعالى وإحاطته بخلقه فلا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء سواء كان ظاهرا أو خفيا ثالثا من أصول أهل الإيمان

الراسخين في العلم أن يفسروا ما تشابه من الآيات بما أحكم منها رابعا مشروعية دعاء الله تعالى وسؤاله الثبات على الحق والرشد في الأمر ولا سيما عند الفتن والأهواء إن الذين

ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المدد يخبر الله تعالى أنه زين للناس ابتلاء لهم حب الشهوات الدنيوية مثل النساء والبنين والأموال الكثيرة المجتمعة من الذهب والفضة والخيل المعلمة الحسان والأنعام من الإبل والبقر والغنم وزراعة الأرض ذلك متاع الحياة الدنيا

يتمتع به فترة ثم يزول فلا ينبغي للمؤمن أن يتعلق به والله عنده وحده الحسن المرجع والله عنده وحده حسن المرجع وهو الجنة التي عرضها السماوات والأرض كيف الهناء ان شاء الله صحيح ها هذا ثابع لما بعده راح نقرا إن شاء الله نتوضا ونحب نصلي الشروط ثم نأتي إن شاء الله

طيب علينا وعلينا وعليك ان شاء الله في نسخه عندي انا بجيب لك اياها اياها شاء الله يا الله الله يا طيب, طيب. طيب. اهلا

بعتنا. فا هلأ؟ ما شاء الله يعني الله ما شاء الله منشط اللي هو الله يوفقك يا شيخ عبد الله عبد الله صح؟ ما شاء الله. يعني. لا بل على ستين. هلأ؟ هذا وجدت وين؟

في أحد بعرف سائر محمد سائر العطية بس طبعاً لا خلي خلا أنا. لا والله. بعد الصلاة إن شاء الله بعد الدرس نشوف. السلام شاء الله. الله خيرًا. نبدأ على بركة الله. هي وتعمل. خلاص بعد بعد الدرس. لا يا الشيخ. بعد الدرس إن شاء الله. تفضل يا شيخنا. بسم الله على بركة الله.

وننبركم بخير من تلك الشهوات قال قبل ذلك ولما كانت شهوات الدنيا منقطعة نبه الله إلى ما هو خير من ذلك فقال قل أونبئكم بخير من ذلك من

قل أيها الرسول أخبركم بخير من تلك الشهوات للذين اتقوا الله بفعل طاعته وترك معصيته جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار خالدين فيها لا يدركهم موت ولا فناء ولهم فيها أزواج مطهرات من كل سوء في خلقهن وأخلاقهن ولهم مع ذلك رضوان من الله يحل عليهم فلا يسخطوا

عليهم أبدا والله بصير بأحوال عباده لا يخفى عليه شيء منها وسيجازيهم عليها فوائد من الآيات أولا أن غرور الكفار بأموالهم وأولادهم لن يغنيهم يوم القيامة من عذاب الله تعالى إذا نزل بهم ثانيا النصر حقيقة لا يتعلق بمجرد العدد والعدة وإنما بتأييد الله تعالى وعونه ثالثا زين الله تعالى للناس انواعا من شهوات الدنيا ليبتليهم

ويعلم تعالى من يقف عند حدوده ممن يتعداها رابعا كل نعيم الدنيا كل نعيم الدنيا ولذاتها قليل زائل لا يقاس بما في الاخره من النعيم العظيم الذي لا يزول <تصفيق>

أهل الجنة هؤلاء هم الذين يقولون في دعائهم لربهم ربنا اننا آمنا بك وبما أنزلت على رسلك واتبعنا شريعتك فاغفر لنا ما ارتكبنا من ذنوب وجنبنا عذاب النار الصادرين والصادقين والقالبين والمنفقين والمستغفرين

شهد الله لا اله الا هو

وتشريعه. إن الدين الله الإسلام، الكتاب من بعض العلم بينهم، ومن الله الله سريع الحساب. المقبول عند الله هو الإسلام، وهو الانقياد لله وحده بالطاعة.

والاستسلام له بالعبودية والإيمان بالرسل جميعا إلى خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام الذي ختم الله به الرسالات فلا يقبل غير شريعته وما اختلف اليهود والنصارى في دينهم وافترقوا شيعا وأحزابا إلا من بعد ما قامت عليهم الحجة بما جاءهم من العلم حسدا وحرصا على الدنيا ومن يكفر بآيات الله المنزلة على رسوله فإن الله سريع الحساب لمن كفر به وكذب رسوله

فان حالتوك فقل اسلمت وجهك

أيها الرسول في الحق الذي نزل عليه فقل مجيبا إياهم أسلمت أنا ومن تبعني من المؤمنين لله تعالى وقل أيها الرسول لأهل الكتاب والمشركين أسلمتم لله تعالى مخصين له ومتبعين لما جئت به فإن أسلموا لله واتبعوا شريعتك فقد سلكوا سبيل الهدى وإن أعرضوا عن الإسلام فليس عليك إلا أن تبلغهم ما أرسلت به وأمرهم إلى الله

فهو تعالى بصير بعباده وسيجازي كل عامل بما عمل إن الذين يكفرون بآياتهم

وحقيقة هي ألوهية الله تعالى ولهذا شهد الله بها لنفسه وشهد بها ملائكته وشهد بها أولو العلم ممن خلق ثالثا الإسلام الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الدين الحق الذي ختم الله به رسالاته ولا يقبل دينا سواه ألم تر إلى الذين أنتم نصيبا من الكتاب ودعا إلى كتاب الله يحكما

ذلك لأنهم قالوا لن تمسنا النار إلى أيام معدودات وقرهم في دينهم ما كانوا يفترون ذلك الانصراف عن الحق والإعراض عنه لأنهم كانوا يظنون أن النار لن تمسهم يوم القيامة إلا اياما قليله ثم يدخلون الجنة فغرهم هذا الظن الذي زعموه فتجرؤوا على الله ودينه

y que

ورسول مثنيا على ربك ومعظما له اللهم أنت مالك أنت مالك الملك كله في الدنيا والآخرة تؤتي الملك من تشاء من خلقك وتنزعه عمن تشاء وتعز من تشاء منهم وتذل من تشاء وكل ذلك بحكمتك وعدلك وبيدك وحدك الخير كله وأنت على كل شيء قدير تولج من نهار الزيل

ومن مظاهر قدرتك أنك تدخل الليل في النهار فيطول وقته وتدخل النهار في الليل فيطول وقته وتخرج الحي من الميت كإخراج المؤمن من الكافر والزرع من الحب

وتخرج الميت من الحي كالكافر من المؤمن والفرخ من البيضة وترزق من تشاء رزقا واسعا من غير حساب وعد

وإلى الله وحده رجوع العباد يوم القيامة لمجازاتهم على أعمالهم قل إن

والعلم وإن كثر وبلغ صاحبه أعلى المراتب إن لم يصاحبه توفيق الله لم ينتفع به المرء ثانيا أن الملك لله تعالى فهو المعطي المانع المعز المذل بيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله فلا يسأل أحد سواه ثالثا وجوب موالاة المؤمنين والبراءة من الكافرين يوم كل نفس ما عملت من غير محضار

Amen, amen, amen,

قل أيها الرسول إن كنتم تحبون الله حقا فاتبعوا ما جئت به ظاهرا وباطنا تنالوا محبة الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم قل, الله فإن الله لا يحب قل أيها الرسول أطيع الله وأطيع رسوله بامتثال الأوامر والتناب النواهي

فإن أعرضوا عن ذلك فإن الله لا يحب الكافرين المخالفين لأمره وأمر رسوله

إن الله كرم آدم عليه السلام، فأسجد له ملائكته، واختار نوحا، فجعله أول رسول إلى أهل الأرض، واختار آل إبراهيم، فجعل النبوة باطية في ذريته، واختار آل عمران أبي مريم والمراب في عيسى عليه السلام اختار كل هؤلاء وفضلهم على أهل زمانهم آل إبراهيم، فجعل

اذكر ايها الرسول اذ قالت امرأة عمرانة والدة مريم عليها السلام يا رب اني اوجبت على نفسي ان اجعل ما في بطني من حمل خالصا لوجهك محررا من كل شيء ليخدمك ويخدم بيتك فتقبل مني عمل هذا انك أن تستميع لدعائي العليم بنيتي فلما وضعت قالت رب اني وضعت

فوائد من الآيات أولا عظم مقام الله وشدة عقوبته تجعل العاقل على حذر من مخالفة أمره تعالى ثانيا برهان المحبة الحقة لله ولرسوله باتباع الشرعي امرا ونهيا وأما دعوى المحبة بلا برهان فلا تنفع صاحبها ثالثا أن الله تعالى يختار من يشاء من عباده ويصطفيهم للنبوة والعباده بحكمته ورحمته وقد يخصهم بكرامات خارقه للعادة

رجاء أن يرزقه الله ولدا مع الحال التي هو عليها من تقدم سنه وعقم امراته فقال يا رب هب لي ولدا طيبا إنك سميع لدعاء من دعاك عليم بحاله

ربه ويكون أيضا نبيا من الصالحين قال رب أن

قال زكريا لما بشرته الملائكة بيحيى يا رب كيف يكون لي ولد بعد أن صرت شيخا وامرأتي عقيم لا يولد لها قال الله جواب على قوله مثل خلقي يحيى على كبر سنك وعقم زوجك كخلق الله ما يشاء مما يخالف المألوف عادة لأن الله على كل شيء قدير يفعل ما يشاء بحكمته وعلمه قال ربي أليك قال أليك

قال زكريا يا رب اجعل لي علامة على حمل امرأتي مني قال الله علامتك التي طلبت هي الا تستطيع كلام الناس ثلاثة أيام بلياليهن إلا بالإشارة ونحوها من غير خلل يصيبك فأكثر من ذكر الله وتسبيحه في آخر النهار وأوله يا مريم إن الله أصطر ذلك والظهر نساء

واذكر أيها الرسول حين قالت الملائكة لمريم عليه السلام إن الله اختارك لما تتصفين به من صفات حميدة وطهرك من النقص واختارك على نساء العالمين في زمانك يا مريم, مع يا مريم أطيل القيامة في الصلاة واستدي لربك واركعي له مع الراكعين من عباده الصالحين ذلك

حيث اختارها الله على نساء العالمين وطهرها من النقائص وجعلها مباركة ثالثا كلما عظمت نعمة الله على العبد عظم ما يجب عليه من الشكر عليها رابعا مشروعية القرعة عند الاختلاف فيما لا بينة عليه ولا قرينة تشير إليه ويظهر من ناس المهد ومن الصالح

ويكلم الناس وهو طفل صغير قبل اوان الكلام ويكلمهم وهو كبير قد كملت قوته ورجولته يخاطبهم بما فيه صلاح أمر دينهم ودنياهم وهو من الصالحين في أقوالهم وأعمالهم قال رب أن يكون لي ولدهم وليمسسهم بشر قال كذلك الله

قالت مريم مستغربة أن يكون لها ولد من غير زوج كيف يكون لي ولد ولم يقربني بشر لا في حلال ولا في حرام قال لها الملك مثل ما خلق الله لك ولدا من غير أب يخلق ما يشاء مثل ما خلق الله الله لك ولدا من غير أب يخلق ما يشاء مما يخالف المألوف والعادة فإذا أراد الله أمرا قال له كن فيكون فلا يعجزه شيء

إلى قضاء أمر فإنما يقول له سيكون ويعلمه والحكمة والإنجيل ويعلمه الإصابة والتوافق في القول والعمل ويعلمه التوراة التي أنزلها على موسى عليه السلام الإنجيل الذي أنزله عليه هو عليه السلام.

وَرَسُولُهُمْ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّنِي قَدْ

إلى بني إسرائيل حيث يقول لهم إني رسول الله إليكم قد جئتكم بعلامة دالة على صدق نبوتي هي أني أصور لكم من مادة الطين

مثل شكل الطير فأنفخ فيه فيصير طيرا حيا بإذن الله وأشفي من ولد أعمى فيبصر ومن أصيب ببرص فيبرأ منه واحيي من كان ميتا كل ذلك بإذن الله وأخبركم بما تأكلون وبما تخبئون في بيوتكم من طعام وتخفونه إن فيما ذكرته لكم من هذه الأمور العظيمة التي لا يقدر عليها البشر لعلامة ظاهرة على اني رسول من الله إليكم

إن كنتم تريدون الإيمان وتصدقون بالبراهين، ومصدق لما غير أي من التوراة والأحكام لكم بعض الذي حرم عليكم وجدتم بأيات.

فضل الله تعالى على مريم وابنها المسيح عليهم السلام بما أودع فيهما من كرامات ومعجزات ثانيا شرف الكتابة والخط وعلو منزلتهما حيث بدأ الله تعالى بذكرهما قبل غيرهما ثالثا من سنن الله تعالى أن يؤيد رسوله بالآيات المعجزات الدالة على صدقهم مما لا يقدر عليه البشر رابعا جاء عيسى عليه السلام بالتخفيف على بني إسرائيل فيما شدد عليهم في

ومكر الكافرون من بني إسرائيل حيث سعوا في قتل عيسى عليه السلام فمكر الله بهم بأن تركهم في ضلالهم ومن مكره تعالى بهم أن القى شبه عيسى عليه السلام على رجل آخر والله خير الماكرين لأنه لا أشد من مكره تعالى بأعدائه <تصفيق>

حق فيما كنتم فيه تختلفون فاما الذين كفروا فأعذبهم عذاباً شديداً في الدنيا والأخرة وما من فاما الذين كفروا بك وبالحق الذي جئتهم به فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا بالقتل والاسر والذل وفي الاخره بعذاب النار وما لهم من ناصرين يدفعون عنهم العذاب

وَأَمَّنَّ اللَّيْلَ أَنْ وَعِي الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا

ذلك, عليك من ذلك الذي نقرأه عليك من ذلك الذي عليك من خبر عيسى عليه السلام من العلامات الواضحات الدالة على صحة ما أنزل إليه، وهو ذكر للمتقين محكم لا يأتيه الباطل. إن مثلاً عند الله كمثل

إن مثل خلق عيسى عليه السلام عند الله كمثل خلق آدم من تراب من غير أب ولا أم وإنما قال الله له كن بشرا فكان كما أراد تعالى فكيف يزعمون أنه إله بحجة أنه خلق من غير أب وهم يقرون بأن آدم بشر مع أنه خلق من غير أب ولا أم الحرف من

فوائد من الآيات أولا أن الشهادة المقبولة النافعة ما كانت بحق وعن علم ثانيا بيان المعتقد الصحيح الواجب في شأن عيسى عليه السلام والرد على من ضل في أمره ثالثا من كمال قدرته تعالى أنه يعاقب من يمكر بدينه وبأوليائه فيمكر بهم كما يمكرون رابعا مشروعية المباهلة بين المتنازعين على الصفة التي وردت بها الآية الكريمة

فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين فإن أعرضوا عما جئت به ولم يتبعوك فذلك من فسادهم والله عليم بالمفسدين في الأرض وسيجازيهم على ذلك قل

منقاذون له تعالى في الأهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما

يا أهل الكتاب لما تجادلون في ملة إبراهيم عليه السلام فاليهودي يزعم أنه كان يهوديا والنصراني يزعم أنه كان نصرانيا وأنتم تعلمون أن اليهودية والنصرانية لم تظهر إلا بعد موته بوقت طويل افلا تعقلون بطلان قولكم وخطأ زعمكم فأنتم هؤلاء

يا أهل الكتاب جادلتم النبي صلى الله عليه وسلم فيما لكم به علم من أمر دينكم وما أنزل عليكم فلم تجادلون فيما ليس لكم به علم من أمر إبراهيم ودينه مما ليس في كتبكم ولا جاءت به أنبياءكم والله يعلم حقائق الأمور وبواطنها وأنتم لا تعلمون ما <تصفيق>

ما كان إبراهيم عليه السلام على الملة اليهودية ولا على المصرانية ولكن كان مائلا عن الأديان الباطلة مسلما لله مسلما لله موحدا له تعالى وما كان من المشركين به كما يزعم مشركو العرب أنهم على ملته إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله

يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى لم تجحدون بآيات الله التي أنزلت عليكم وما فيها من دلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تشهدون أنه الحق الذي ذلت عليه كتبكم فوائد من الآيات أولا أن الرسالات الإلهية أن الرسالات الإلهية كلها اتفقت على كلمة عدل واحدة وهي توحيد الله تعالى والنهي عن الشرك

ثانيا أهمية العلم بالتاريخ لأنه قد يكون من الحجج القوية التي ترد بها دعوى المبطلين ثالثا أحق الناس بإبراهيم عليه السلام من كان على ملته وعقيدته وأما مجرد دعوى الانتساب إليه مع مخالفته فلا تنفع رابعا دلت الآيات على حرص كفرة أهل الكتاب على اضلال المؤمنين من هذه الأمة حسدا من عند أنفسهم

قالوا أيضا

ولا تصدقوا وتقروا الا لمن كان يهوديا على دينكم قل ايها الرسول ان الهدى الى الحق هو هدى الله تعالى لا ما انتم عليه من تكذيب وعناد مخافه ان يؤتى احد من الفضل مثل ما اوتيتم او مخافه ان يحاجوكم عند ربكم ان اقررتم بما انزل عليهم قل ايها الرسول ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء من عباده لا يقتصر فضله على امه دون امه والله واسع الفضل عليم بمن يستحقه

يختص برحمته من يشاء الله الفضل العظيم يختص برحمته من يشاء من خلقه فيتفضل عليه بالهداية والنبوة وأنواع العطاء والله ذو الفضل العظيم الذي لا حد له ومن أهل الكتاب من إن ترمنه برغ

إن الذين يَشْتَرُونَ بِعِبَادِ الله ثَمَنًا قَلِيلًا وَيَكَفِّرُونَ عَنْهُمْ

من يخدع أتباع ملتهم ولا يبين لهم الحق الذي ذلت عليه كتبهم وجاءت به رسلهم ثانيا الله تعالى هو الوهاب المتفضل يعطي من يشاء بفضله ويمنع من يشاء بعدله وحكمته ولا ينال فضله ولا ينال فضله إلا بطاعته ثالثا أهل الكتاب ليسوا سواء في أمانتهم ووفائهم فإن فيهم من يؤديها وفيهم من يخونها

رابعا كل عوض في الدنيا عن الإيمان بالله والوفاء بعهده وإن كان عظيما فهو قليل حقير أمام ثواب الآخرة ومنازلها وإنهم لفريقا يلون بالكتاب أحسن

إن من اليهود لطائفة يحرفون ألسنتهم عند قراءة التوراة منزلة من عند الله لتظنوا أنهم يقرؤون التوراة وما هو من التوراة؟ بل هو من كذبهم وافترائهم على الله ويقولون ما نقرأه منزل من عند الله وليس هو من عند الله ويقولون على الله الكذبة وهم يعلمون, أن وهم يعلمون كذبهم على الله ورسله

ويرزقه العلم والفهم ويختاره نبيا ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن يقول لهم كونوا علماء عاملين بسبب تعليمكم الكتاب المنزل للناس وبما كنتم تدرسونه منه حفظا وفهما ولا أمركم أن تتخذوا

ولا ينبغي له كذلك أن يامركم أن تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا تعبدونهم من دون الله أيجوز منه أن يامركم بالكفر بالله بعد انقيادكم إليه واستسلامكم له الله النبيين آتيهم من كتاب وحكمة ثم

واذكر أيها الرسول حين أخذ الله العهد المؤكد على النبيين قائلا لهم لئن أعطيتكم من كتاب أنزله عليكم وحكمة أعلمكم إياها وبلغ أحدكم, ما بلغ من المكانة وبلغ أحدكم ما بلغ من المكانة والمنزلة ثم جاءكم رسول من عندي مصدق لما معكم من الكتاب والحكمة لتؤمنن بما جاء به ولتنصرنه متبعين له فهل أقررتم

أيها الأنبياء بذلك وأخذتم على ذلك عهد الشديد فأجابوا قائلين اقررنا به قال الله اشهدوا على أنفسكم وعلى أممكم وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعليهم فمن بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فمن أعرض بعد هذا العهد المؤكد بالشهادة من الله ورسله فأولئك هم الخارجون عن دين الله وطاعته

أتغير دين الله الذي اختار لعباده يطلب هؤلاء الخارجون عن دين الله وطاعته وله سبحانه انقاد قاد واستسلم كل من في السماوات والأرض من الخلائق طوعا له كحال المؤمنين وكرها كحال الكافرين ثم اليه تعالى يرجع الخلائق كلهم يوم القيامة للحساب والجزاء فوائد من الايات اولا ضلال علماء اليهود

ومكرهم في تحريفهم كلام الله وكذبهم على الناس بنسبة تحريفهم إليه تعالى ثانيا كل من يدعي أنه على دين نبي من أنبياء الله إذا لم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام فهو ناقض لعهده مع الله تعالى ثالثا أعظم الناس منزلة العلماء الربانيون الذين يجمعون بين العلم والعمل ويربون الناس على ذلك

رابعا أعظم الضلال الإعراض عن دين الله تعالى الذي استسلم له سبحانه الخلائق كلهم برهم وفاجرهم كل

قل أيها الرسول آمنا بالله إلها وأطعناه فيما أمرنا به وآمنا بالوحي الذي أنزله علينا وبما أنزله على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وبما أنزله على الأنبياء من ولد يعقوب وبما أوتي موسى وعيسى والنبيون جميعا من الكتب والمعجزات من ربهم لا نفرق بينهم فنؤمن ببعض ونكفر ببعض ونحن منقادون لله وحده مستسلمون له تعالى

كيف يوفق الله للإيمان به وبرسوله قوم كفروا بعد إيمانهم بالله وشهادتهم أنما ما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حق وجاءتهم البراهين الواضحة على صحة ذلك والله لا يوفق للإيمان به القوم الظالمين الذين اختاروا الضلال بدلا عن الهدى

إن جزاء أولئك الظالمين الذين اختاروا الباطل أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فهم مبعدون عن رحمة الله مطرودون خالدين فيها لا يخفف عنهم عذاب ولا هم ينقضون خالدين في النار لا يخرجون منها ولا يخفف عنهم عذابها ولا هم يؤخرون ليتوبوا ويعتذروا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصبحوا

إن الذين كفروا بعد إيمانهم واستمروا على كفرهم حتى ماتوا لن تقبل منهم التوبة عند حضور الموت لذهاب وقتها وأولئك هم الضالون عن الصراط المستقيم الموصل إلى الله تعالى إن الذين كفروا وماتوا كفار

إن الذين كفروا وماتوا على كفرهم فلن يقبل من أحدهم فدية يفتدي بها نفسه من عذاب الله ولو جاء بمثل وزن الأرض ذهبا أولئك الذين لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين يوم القيامة يدفعون عنهم العذاب

فوائد من الآيات اولا يجب الإيمان بجميع الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى وجميع ما أنزل عليهم من الكتب دون تفريق بينهم ثانيا لا يقبل الله تعالى من أحد دينا ايا كان بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا الإسلام الذي جاء به ثالثا من أصر على الضلال واستمر عليه فقد يعاقبه الله بعدم توفيقه إلى التوبة والهداية رابعا باب التوبة

توح للعبد ما لم يحضره الموت أو تشرق الشمس من مغربها فعند لا تقبل منه التوبة خامسا لا ينجي المرأة يوم القيامة من عذاب النار إلا عمله الصالح وأما المال فلو كان ملء الأرض لم ينفعه شيئا. لن